يُلَزِّزُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِن نِعْبَادِهِ أَنْأَذِرُ أَنْأَذِرُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُوا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 يُبْتُلَكُمْ بِهِ الزَّرَعُ وَالزَّيْتُونُ وَالنَّخِيلَ وَالأَعْنَابِ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِلَّا فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْيَلَوَى وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَةٌ بِأَمْرِهِ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 وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الكلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 قال الذين أُوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء أعلى الكافرين الذين تتوافهم الملائكة ضالين أنفسهم فألقو السلام ما كنا نعمل من سوء بل إن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 الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوح إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وَأَنزَلَ الْمَاءَ إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرءوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله وهم داخلون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 وقال الله لا تستخدوا إلى هيلثنين إنما هو إله واحد فأي يفرهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أَفَعَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِن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 والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فمن الذين فضلو براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء اتى بنعمة الله يجحدون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 ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيءه ومرزقناه منا رزقا حسنا ومرزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستعون الحمد لله بل أثرهم لا يعلمون وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا ابْتَكَمُ لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلًى وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لاَ يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقيم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 وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِن بُيُوتِكُم سَكَنَهُ وَجَعَلَ لَكُم مِن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخْفُونَهَا يَوْمَ ضَعْنِكُمْ تَسْتَخْفُونَهَا يَوْمَ ضَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَاتِهَا وَأُوبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثٌ وَمَتَاعٌ إلَى حِينٍ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 هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يوم ابن السلام وظل عنهم ما كانوا يفترون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 ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء بالقربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عهتتم ولا تلقض الأيمان بعد توكيدها ولا تلقض الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة إن الله يعلم ما تفعلون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 ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد هبوطها وتدوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا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 من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيي أنه حياة طيبة ولا نجزي أنهم أجراهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعِد بالله من الشيطان الرجيم.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 ورَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعْلِمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 اولائك الذين طغى الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم واولائك هم الغافلون لا جرم انهم في الاخره هم الخاسرون لا جرم انهم في الاخره هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما كتنوا ثم جاهدوا وصبروا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم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 يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأن عم الله فأذاقه الله لباس الجوع فأذاقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون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 وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين يعملون السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قالتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم